و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له لا مد له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير و أ ش ه د أ ن محمدا عبد الله ورسوله و ص ف ة الله من خلقه وحبيبه وخليله أ ش ه د أ ن ه قد بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ل ل أ م ة فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى لبى داعيه وعبد الله حتى أ ج ا ب مناديه وتركنا على ا ل م ح ج ة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك ولا يتبعها إ ل ا كل منيب سالك اللهم ج ز ه عنا خير ما جزيت نبيا ً عن امته ورسولا ً عن دعوته ورسالته اللهم و أ ع ل ي على جميع الدرجات درجته واحشرنا تحت لوائه و أ و ر د ن ا حوضه و أ د خ ل ن ا معه جنتك ودار كرامتك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 وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ب د أ ن ا في اللقاء السابق الكلام حول هذا الحديث الذي دار بين هرقل و أ ب ي سفيان ا بن ح ر م و ذكرنا أ ن سبب هذا اللقاء كان كتاب النبي صلى الله عليه و سلم الذي بعث به ذ ح ي ة الكلبي رضي الله عنه إ ل ى عظيم بصره ليرفعه إ ل ى هراء وتوقفنا مع ث ل ا ث ة أ س ئ ل ة س أ ل ه ا هراء تخص ح ا ل ة النبي صلى الله عليه و سلم من حيث نسبه و مكانته في قومه و اليوم بحول الله و قوته نتوقف مع ث ل ا ث ة أ س ئ ل ة أ ي ض ا تختص بصفات أ ت ب ا ع النبي صلى الله عليه و سلم و ي ر ا ق ل لم يكن ك أ ي ملك بل كان ملكا عالما كان من علماء قومه و لذا جاءت أ س ئ ل ت ه على هذا النحو كان من رجال الدين فيهم كان يعلم هذا الرجل أ ن ر س ا ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ح د ة و أ ن حال الناس أ م ا م ر س ا ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء تكاد تكون م ت ط ا ب ق ة ولذا ف س أ ل هذه ا ل أ س ئ ل ة حول صفات أ ت ب ا ع النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و سفيان فقال أ ش ر ا ف الناس اتبعوه أ م ضعفاؤهم قال فقلت بل ضعفاؤهم قال هرقلو ي ز ي دون أ م ي ن قصون قال أ ب و سفيان ب ل ي ز ي دون قال ه ر ق ل هل يرتدو احد منهم صفتا ل ذ ي ن ه بعد أ ن ي د خ ل ف ي ه فقال أ ب و سفيان لا ثم بين ه ر ق ل بعد ذلك س ر هذه ا ل سؤالا ت و ع ل تها فقال و س أ ل ت ك أ ا ش ر ا ف الناس اتبعوه أ م ضعفاؤهم فذكرت أ ن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع أ ت ب ا ع الرسل و س أ ل ت ك أ ي ز ي د و ن أ م ينقصون فقلت أ و ذكرت بل يزيدون وكذلك أ م ر ا ل إ ي م ا ن حتى يتم وسالتك هل يرتد احد منهم سقطه لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت أ ن لا وكذلك الايمان اذا خارطت بشاشته القلوب انظر إ ل ى هذه السؤالات、سؤالاتي. سؤالات رجل عليم باحوال الناس يعلم ان الضعيف أ و أ ن هناك فرق بين الضعيف وبين القوي أ م ا م هذه ا ل ر س ا ل ة التي جاء بها ا ل أ ن ب ي ا ء هناك فرق بين هذا الضعيف الذي لا يملك ما يستغني به وطغيان ا ل إ ن س ا ن على ا ل ح ق ي ق ة سببه الغنى أ و الاستغناء قال جل و علا كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليقضى أ راه استضن يتكبر ا ل إ ن س ا ن لما يرى في هذا الشيء الذي تكبر به غنيه عن كل شيء وتعويضا عن كل ن ف س وما أ ك ث ر النقائص التي تعتري ا ل إ ن س ا ن كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى ا أ ن راه استغنى فهناك فرق بين الضعيف وبين القوي الضعيف ليس معه ما ليس يملك ما يستغني به بخلاف القوي ف إ ن ه يملك ما يستغني به لذلك إ م ا أ ن ه ي ح ج م أ و ي ت أ خ ر ي ح ج م كليات او ي ت أ خ ر وكان أ و ل ا من صد عن سبيل الله جل و علا أ و ل ئ ك الذين و ق ف ه الله جل و علا في كتابه ب ا ل م ل أ أ و ل من وقف لاي نبي كان هؤلاء ا ل م ل أ ا ل م ل أ هم ح ا ش ي ة الملوك أ ق ر ب الناس للملوك هؤلاء أ و ل من تصدى لكل نبي سموا بذلك ل أ ن ه م ا م ت ل أ و ا عزا ً وفخرا ً و أ ب ه ة وما إ ل ى ذلك فكان هؤلاء أ و ل من تصدى لدعوات ا ل أ ن ب ي ا ء أ م ا أ ن ه م المقربون من الملوك فقال الله جل وعلا عن بلقيس لما جاء كتاب سليمان قالت يا أ ي ه ا ا ل م ل ا إ ن ي أ ل ق ي إ ل ي كتاب كريم إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم ا الله الرحمن الرحيم أ لا تعلو علي واتوني مسلمي يا قالت يا أ ي ه ا الملاه افتوني في أ م ر ي ما كنت ق ا ط ع ة أ م ر ا حتى تشهدون وفي س و ر ة يوسف لما ر أ ى الملك الرؤيا خرج يستفتي فيها هؤلاء ا ل م ل أ يا أ ي ه ا الملا أ ف ت و ن ي في ه ؤ ي ا ي إ ن كنتم للرؤيا تعبرون بل هذا ا ل ط ا غ ي ة الكبير فرعون يرجع إ ل ى م ل أ ه ويستشير م ل أ ه في ش أ ن موسى ومن معه وكانوا مقربين منه قال لهم قال لملاه كما قال الله جل وعلا و س أ ل هامان أ ن يجعل له ص ر ح ا حتى يطلع إ ل ى إ ل ه موسى قال و إ ن ي لاظنه لا أ من الكاذب فكان يستشير م ل أ ه وكان يرجع إ ل ى م ل أ ه بل م ل أ ه هؤلاء هم الذين أ ش ا ر و ا عليه ووشوا بموسى عليه السلام عنده خرج يحارب موسى عليه السلام قال له ا ت ذ ر موسى ا ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم و إ ن ا فوقهم قاهرون و أ م ا أ ن ه م أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل الذين يقيسون كل شيء ب أ م و ا ل ه م لا يعرفون ميزانا يضعون عليه الناس إ ل ا هذا الميزان ميزان ا ل أ م و ا ل قال جل وعلا أ ل م تر إ ل ى ا ل م ل أ من بني إ س ر ا ئ ي ل من بعد موسى إ ذ قالوا لنبي لهم ب ع ث لنا ملك ا ن ق ا ت ل في سبيل الله ا ل آ ي ة فلما بعث الله جل وعلا لهم طالوت وقال لهم نبيهم إ ن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يات س ا ع ة من المال هذا هو المقياس الذي يرجعون إ ل ي ه فهم أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل ف ا ل م ل أ المكذبون لجميع ا ل أ ن ب ي ا ء هم ح ا ش ي ة الملوك لقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قال ا ل م ل أ من قومه إ ن ا لنراك في ظ ل ا ل مبين قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين دافع عن نفسه من اللطائف التي وردت في لطائف ا ل إ ش ا ر ا ت ل ل إ م ا م ا ل ف ش ي ر رحمه الله قال شتان شتان بين من دافع عن نفسه وبين من تولى الله الدفاع عنه قال نوح يدافع عن نفسه أ م ا نبينا صلى الله عليه وسلم لما اتهمه القوم بالضلال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 و إ ل ى ثمود أ ق ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره ق د جاءتكم ب ي ن ة من ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ة فذروها فذروها ت أ ك ل في أ ر ض الله ولا تمسوها بسوء ف ي أ خ ذ ك م عذاب أ ل ي م ا ل آ ي ة قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه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 إ ن ه م أ ن ا س ي ت ا ه ر و ن و هكذا فعلوا مع كل نبي كان أ و ل من ي ص د عن سبيل الله هؤلاء ا ل ا خ ي ا ء هؤلاء ا ل ذ ي ن و ص ف ه م الله جل و علاء ا ل م ا ذ ف ي ح ي ن أ ن أ و ل من آ م ن ب د ع و ا ت ا ل أ ن ب ي ا ء ك ا ن ا ل ض ع ف ا ء ك ا ن ا ل ض ع ف ا ء و صفاءهم ربنا سبحانه وتعالى أ و وصف قوم هؤلاء ا ل م ل أ وصفوا أ ت ب ا ع نوح عليه السلام ما نراك إ ل ا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إ ل ا الذين هم ا ر ا ذ ي ن ا ب ا ا ل ا وما لا راى لكم علينا من فضل بل نظنكم ك ا ف ب ي ن بادئ الراي ليس لهم أ ر ا ء أ ر ا د و ا أ ن ه إ ن م ا اتبعك هؤلاء السفهاء الذين لا حظ لهم ولا حظو وليس لهم ر أ ي فينا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وصف الله جل وعلا أ ت ب ا ع موسى عليه السلام قال فما آ م ن لموسى الا ذري الا ذريت من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وقول الله جل وعلا إ ل ا ذ ر ي ة دليل على ش د ة ضعف هؤلاء المؤمنين لموسى عليه السلام إ ل ا ذ ر ي ة بل قال بعض العلماء أ ن ا ل آ ب ا ء قد ماتوا و آ م ن الناس ضعاف آ م ن و ا بنبي الله موسى عليه السلام لذا ف ت ص ا ب ق ت ح ا ل ة نبينا صلى الله عليه وسلم مع ح ا ل ة ب ق ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء أ ش ر ا ف الناس اتبعوه أ م ضعفاؤهم قال أ ب و سفيان بل ضعفاءه في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د وكذلك في سنن ا ل إ م ا م ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود كان أ و ل من أ ظ ه ر إ س ل ا م ه س ب ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر رضي الله عنه وعمار و أ م ه سمي ة وسهيل و بلال والمقدد ا بن ا ل أ س و د رضي الله عنه ومسعود رضي الله عنه ف أ م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ع ه الله ل ع م ه و س ن ق ف مع هذه وحده ا لن نتوقف مع هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ف أ م ا رسول الله فمنعه الله بعمله و أ م ا أ ب و بكر فمنعه الله بقومه و أ م ا سائرهم ف أ خ ذ ه م المشركون و أ ل ب س و ه م أ د ر ا ع ا ل ح د ي د وصهروهم في الشمس وشمس م ك ة ح ا ر ق ة لا يستطيعها أ ح د تخيل أ ن هؤلاء يلبسون هؤلاء أ ذ ر ا ع الحديد ز ي ا د ة بالعذاب ويصهرونهم في الشمس فما من أ ح د منهم إ ل ا واتاهم إ ل ى ما أ ر ا د إ ل ا بلا ذلك كل هؤلاء أ ج ا ب ه م إ ل ى ما أ ر ا د و ا لم يستطيعوا ان يقاوموا عذاب شديد وضعف عظيم إ ل ا بلالا رضي الله عنه قال ابن مسعود ف إ ن ه هان عليه نفسه في الله وهان على قومه ف أ خ ذ و ه أ خ ذ و ا بلالا رضي الله عنه و أ ر ض ا ه و أ ع ط و ه الولدان ف أ خ ذ و ه يطوفون به في شعاب م ك ة وهو يقول أ ح د أ ح د رضي الله عنه وارضاه لو توقفت مع ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ا ل ذ ي يقول ع ن د م ا ت و د ان الله ي ق و ع ل ي د ي ق و ل ل ل ل ن الله, النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يقول ل ي ف يقول لك ك ف ي ق و ي ف ي ق ل لك ف ي ق و ي ف ي ل ا ك ف يقول لك ك ي ل لك ي ف ل لك ك ل لك كيف ل لك ي ف و ل لك كيف يقول ي ف و ل لك كيف يقول ق و ل لك ك ي ق و ل لك كيف يقول لك كيف يقول لك كيف يقول لك كيف ل لك كيف يقول ل ي ف يقول لك كيف ل لك كيف ي ق و ي ل ل ل لك الصحيحين من حديث أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أ ت ى عليك يوم كان أ ش د من يوم أ ح د يوم أحد يوم عظيم مات سبعون من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد النبي أ ن يقتل في هذا اليوم هل أ ت ى عليك يوم ك ا ن أ ش د من يوم يعد ف ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومي ع م ك ع د ي ش ل ق د لقيت من قومي وكان أ ش د منهم ا لقيت م يوم ا ل ع ق ب ة ي ف ص د يوم الطائف بلته إ ل ى الطائف صلى الله عليه وسلم إ ذ ا عرضت نفسي على ابن عبد ي ل ي ل ابن عبد ك ل ا ن ابن عبد يليب ابن كولان فلم يجبني إ ل ى ما أ ر د ت قال فانطلقت و أ ن ا مهموم على وجهي صلى الله عليه وسلم قال فلم ا ت ب ق إ ل ا بقرن السعال ف خ ي ل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هذه ا ل م س ا ف ة قرن السعال مكان يبعد عن الطائف بكيلومترات يمشي النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل م س ا ف ة لم يستفق إ ل ا بهذا المكان من ش د ة الهم الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قال صلى الله عليه وسلم فرفعت ر أ س ي ف إ ذ ا أ ن ا بسا ح ب ة قد أ ض ل ت ن ي و إ ذ ا فيها جبريل عليه السلام ف ن ا د ا ن ي فقال يا محمد إ ن الله قد سمع قول قومك لك وما ر د به عليك و ان الله قد بعث معي ملك الجبال لتامره فيهم بما شئت قال فناداني ملك الجبال و سلم ملك الجبال و سلم عليه و قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك و قد بعثني لتامرني بامرك ان شئت ثم وضع امامه خيارا كأنه يفتح ع ل ي ه ق ا ل إ ن ش ئ ت أ ن أطبق ع ل ي ه م ا ل أ ف ش ح ي ن أ ف ش ب ان ج ب ل ان ب ي ن ه م ا م ك ة و ك ف ا ر ق ر ي ش ك ان و ا ي س أ ل و ن ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ ن إذا أراد أ ن ي ص د ق ع ل ي ن ي ب ت ع د ا ل يفتح عليك ان ي س أ ل ا ل ل ه أ ن ي ب ت ح ع ل ي ن ا ل أ ف ش ح ي ن ح ت ى ي ز ر ع و ان ي ت ى ي ح ص د و ا ف ك ان ي ق و ل س ب ح ان ا ل ل ه ا ل آ ن هل هل أ ن ا إ ل ا بشرا رسولا صلى الله عليه وسلم إ ن شئت أ ن اطبق عليهم ا ل أ ق ش ب ي ن فقال صلى الله عليه وسلم اذن ر ج و الله أ ن يخرج من أ ص ل ا ب ه م من يعبده وحده لا يشرك به شيء وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د أ ي ض ا بسند صحيح من حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد سئل نفس السؤال عن أ ش د داقي ا ه ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ف أ خ ب ر عبدالله أ ن ه اجتمع رؤوس القوم يوم ا في ا ل ح ج ر فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما ر أ ي ن ا مثل صبرنا على ما جاء به هذا الرجل لقد سفها أ ح ل ا م ن ا و شتم ابا انا و عاد ديننا و سب آ ل ه ت ن ا و فرق جمعنا لقد صبرنا على شيء عظيم قال فبينما هم كذلك ان طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أ ت ى الركنه وطاف بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول قال ابن عبد ابن ع م ر ا بن عبد قال فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم طاف فلما مر بهم غمزوه بمثلها قال, قال فطاف فلما مر بهم غمزوه بمثلها فقال تعلمون يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذب و أ ش ا ر إ ل ى حلقه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ف أ خ ذ ت القوم كلمته صلى الله عليه وسلم حتى إ ن أ ش د ه م صبات له قبل ذلك ل ي ر ف ع و ا ب أ ح س ن ما يجد من الكلمات لكن ذ ي ا يشتم منذ قليل أ ق د يصطفي أ ح س ن الكلمات حتى ي ذ ه ب هذا الروعه وهذه ا ل ش د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أ يقول له ا ن ض ر يا ابا يا أ ب ا القاسم انصرف رشدا ا يا أ ب ا القاسم والله ما علمنا ك ج ه و ل ا يا أ ب ا القاسم فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد اجتمع القوم في الحج قال عبد الله و كنت معهم وقال واحد منهم لقد بلغكم منه وبلغكم عنه فلما بادعكم بما تكرهون تركتموه ح ر ّ ض بعضهم بعضا من جديد فبينما هم كذلك اصطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما يقول ابن مسعود منعه الله بعمه قال ف و س ب و ا عليه و ث ب ت رجل واحد وقال له ه ل ا ه ؤ ل ل ا ء هؤلاء ه ؤ ل هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء ه ؤ ل ه ؤ ل ا ل ا ل ه ؤ ل ا ه ؤ ل ا ه ؤ ل ل ا ء هؤلاء هؤلاء هؤلاء ه ؤ ل ا ل ا ء هؤلاء ه ؤ ل ا ه ؤ ل ا ل ا ء ه ؤ ل هؤلاء هؤلاء ل ا ء هؤلاء هؤلاء هؤلاء ل ا ء هؤلاء هؤلاء ه ؤ ل ا هؤلاء ه ا ء ه ؤ ل ا ل ا ء هؤلاء هؤلاء هؤلاء ه ؤ ل ا ل ا ء ه ؤ ل ا ه ؤ ل ا ه ؤ ل ل ا ء هؤلاء ه ؤ ل ا هؤلاء هؤلاء ه ل ا هؤلاء هؤلاء هؤلاء ل ا ء ه ؤ <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الذي ص ش ت ر ق قبور ا ج ل ا ل إ س ل ا م للهدى ولكت في قلوب أ ه ل الطغيان فلا تعني ي ح ك م ة أ ب د ا أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له إ ل ه احدى وضل صمد ل م ي ت ك ص ا ح ب ة ولا ولا أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ما اعظمه و ع ب د ه و س ي د ه وما أ ك ر م ه ومسلمه ح د وما اطيبهم وجعل ا موريدا صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه ويوثي الندى وليوثي العدا صلاه وسلاما دائما من اليوم الى أ اي بعث الناس غدا وبعث ارتقلا ه الى سؤال آ خ ر الى سؤال لصيق مرتبط بالسؤال الذي سبقه قال اذا كانوا ضعفاء هل يزيدون ان ينصفون ط ب ي ع ة الحال أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يميل إ ل ى الضعفاء لا يجاوب ل ى الضعفاء إ ن م ا يجاوب ل ى ا ل أ ق و ي ا ء يجاوبهم يمتنع بهم فمن الطبيعي أ ن ه م ينقصون هل يزيدون ام ينقصون قال بل يزيدون قال كذلك أ م ر ا ل إ ي م ا ن حتى يتم هذا لا يحصل إ ل ا مع اهل الحق يكونون ضعفاء ومع ذلك يقبل الناس إ ل ي ه ويؤمنون بما آ م ن و ا به هذا لا يكون إ ل ا مع أ ه ل ا ل إ ي م ا ن قال جل وعلا يريدون لنطق ف نور الله ب أ ب و ا ه ه م والله متم نوره انت ت س ت غ ل ب تستعجل ونحن في واقعنا هذا والمسلمون بهذا الضعف وبهذا الهوان ومع ذلك يقبل الناس على دين الله جل وعلا الله يعمل لدينه سبحانه وتعالى الله يدافع عن دينه جل جلاله وسبحانه بحمده قال جل وعلا من كان يظن أ ن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف ل ي ن د د بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر فليذيبن كيده ما يقطع وقد ر أ ى أ ب و سفيان ذلك أ ب و سفيان ر أ ى ذلك ر أ ي العين و عايل ذلك هذه القله ة التي لا تعت ذ ه التي ق ل ل ة ا كانت عفوا ً تعد على اصابع اليد في هذه ا ل أ ي ا م التي دار فيها هذا الحوار كانت ر أ س ا ً براس مع أ ه ل قريش حتى جلسوا يعقدون الصلح و يشترطون ويؤخذ ر أ ي ه م عادا ابو سجان ذلك وجلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أ ص ح ا ب ه وكانوا قبل ذلك عدد قليل جلسوا ر أ س ا ب ر أ س يشترطون ويقولون ما بدا له م عادا ابو سجان ذلك بل يزيدون فانتقل هرقل إ ل ى سؤال ت أ س ي س ي ثالث هل يرتد أ ح د منهم سخطه لدينه بعد أ ن يدخل فيه أنا أ ق و ل هذه الكلمات في وقت شديد ا ل ع ج ف ن ا س اليوم يحتاجون من يقنعهم أ ن المؤمن في ا ل ج ن ة والكافر في النار ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ضجه كبيره من أ ي ا م رجل مات كان عالما ً عبقريا ً كما قال في فن من فنون العلم م ت ى هذا الرجل هذا الرجل بلغ من العلم شيئا ً كبيرا ً و أ ج ا ب عن سؤالات لم يجب عليها غيره غيره إ ل ا قليل ومع ذلك لم يستطع الجواب عن هذا السؤال هل لهذا الكون خالق هل هناك إ ل ه لم يستطع الجواب عن هذا السؤال إ ي م ا ن ا ل أ ع ر ا ب البعره تدل على البعير و ا ل أ ث ر يدل على المسير فسماء ذات أ ب ر ا ج و أ ر ض ذات ب ج ا د وبحار ذات أ م و ا ج أ ل ا يدل كل ذلك على اللطيف الخبيث لم يستطع هذا الرجل أ ن يصل اليه ومع ذلك كان مجتهدا في فنه بارعا فيه رائعا قدم نفعا كما يقولون لم نكن اعرف عنه قبل هذا اليوم حاولت أ ن أ ط ا ل ع الرجل كان د ا ع ي ة إ ل ح ا د صراحه كان يدعو الى ا ل إ ل ح ا د ومع ذلك كان الرجل لا يعني ن ي لا يعني ن ي أ ن أ ح ك م عليه اما ا أ ق و ل ب ه لكن الذي يعني ن ي هذه ا ل ض ج ة التي ا م ت ل أ ت تراشقا وسبابا بين المسلمين ليلا ه ا ر ا يختلف المسلمون على ماذا هل هذا الرجل يجوز ان نترحم عليه أ ن ن س أ ل إ ل ه ا كان ي ن ك ر وجوده له ا ل ر ح م ة أ ن ن س أ ل له ا ل ج ن ة التي كان ي ن ك ر وجودها أ ن ن س أ ل له النجاه من النار التي كان ي ن ك ر وجودها أ ن ن س أ ل له أ ن يرتاح في قبر كان يرى أ ن ه عدم و أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما ت ل دم يصير إ ل ى العدم هذا ما كان ر ا ه يتساءل الناس ويختلف المسلمون اليوم هل يجوز أ ن نفعل ذلك ام لا ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم في صحيح ا ل إ م ا م ا ل مسلم من حديث أ م المؤمنين عائشه رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا قالت قلت يا رسول الله إ ن ابن جدعان كان يصل الرحم و ي ص ع م المسكين رجل مات على الكفر ف ت س أ ل أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه و سلم أ ك ا ن ذلك نافعه أ و أ ذ ل ك نافعه كان يصل الرحم و يطعم المسكين أ ذ ل ك نافعه فقال صلى الله عليه و سلم لا ينفعه أ ن ه لم يقل مره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أ ن ه لم يقل م ر ة رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذه أ و ض ع م س أ ل ة ل ي مساله في غ ا ي ة الوضوح قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ق ل قربى من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم أ ن ا لا أ ح س م أ ح د ا ً قدم نفعا للناس مثل الذي قدمته هذه ا ل م ر أ ة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم في ب ط ن ه ا و و ض ع ت ه لا أ ع ر ف أ ح د ا ً قدم ل ل ب ش ر ي ة نفعا مثل هذا النبي قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أ ع ل م أ ح د ا ً قدم نفعا مثل ص ي ا ن ة أ ب ي خ ا ل ب للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال ا س ت أ ذ ن ت ربي أ ن أ ز و ر قبر أ م ي ف أ ذ ن لي و ا س ت أ ذ ن ت ربي أ ن أ س ت غ ف ر لها فلم ي أ ذ ن لي لم ي أ ذ ن ربنا أ ن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لامي قال الله جل وعلا ولقد أ و ح ي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك أ ي من ا ل أ ن ب ي ا ء الله يخاطب ا ل أ ن ب ي ا ء ولقد أ و ح ي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبلك لئن أ ش ر ك ت لايحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فكيف ل ر ج ل ي ن ك ر وجود الله جل وعلا يصار هذا الخلاف ويتطاحن المسلمون ل أ ي ا م هل يجوز ذلك أ م لا هل يرتد أ ح د منهم س خ ط ة لدينه بعد أ ن يدخل فيه هل اختلفوا في دينهم هل أ ص ب ح واحد منهم لما وجد هذا الضعف وهذا الهوان فقال هذا الدين لا يلزمني وابتعد عن هذا الدين هل خالف أ ح د أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعارض مع ما يظنه عقل هذا ابو جندل رضي الله عنه وارضاه ي أ ت ي ب أ غ ل ا ل ه وهذه السلاسل التي سيد بها ي أ ت ي من مكتا الى الحديد والمسلمون مجتمعون أ م ا م الكفار ليمشي بنفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و جند رضي الله عنه و أ ب و ه هو الذي يعقد الصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ابن ع م ر فيقول سهيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا أ و ل من أ ق ا ض ي ك فيه فقال النبي لم يتم, الصلح لم يتم الصلح بعد فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي جندل أ ر ج ع أ ر ج ع رجع أ ب و جندل وما رجع عن دينه خصم ا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك خمسين يوما ً وجاءت ر س ا ل ة من ملك غسال من ملوك الروم جاءت إ ل ي ه ر س ا ل ة الحق بنا ن و ا س ي خصمه النبي صلى الله عليه وسلم خمسين يوما ً و كعب بن مالك ف خلال هذه ا ل أ ي ا م أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يفرقه كل من حول ه حتى أ ن ه ذهب إ ل ى أ ق ر ب قريب له و أ ع ر ف الناس به ي س أ ل ه بالله عليك أ م ا تعرف أ ن ن ي أ ح ب الله و رسوله قال الله و رسوله أ ع ل م قال الله و رسوله أ ع ل م النبي صلى الله عليه و سلم أ م ر ن ا أ ن نفارقك ف ح س و ياتيه هذا الجواب هذه ا ل ر س ا ل ة الحق بنا نواسيك قال فقلت وهذا أ ي ض ا من البلاء ثم تيممت التنور فشجرته اشعل فيه النار ر س ا ل ة من م ل ك هل يرتد أ ح د منهم س خ ط ة لدينه بعد أ ن يدخل فيه قال لا قال فكذلك ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا خالطت بشاشته القلوب وللكلام تتمه نكمل ان قدر الله بيننا بقاء ولقاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم تب علينا لنتوب اللهم اقبل توبتنا واصلح توبتنا وامح خطيئتنا اللهم تب علي كل عروس مسلم وعاف كل م ي ت ن مسلم واشف كل مريض مسلم اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وتجاره لن تبور اللهم انزل على نصرنا امنك و ا م ا ن اللهم انزل على مصرنا انك و أ م ا ن ك وسخاءك ورخاءك سائر بلاد المسلمين اللهم إ ن ن س أ ل ك للمسلمين في سوريا فرجا ق ر ي ب ة اللهم إ ن ن س أ ل ك للمسلمين في سوريا فرجا ق ر ي ب ة اللهم إ ن ن س أ ل ك للمستضعفين من المسلمين في فلسطين فرجا ق ر ي ب ة اللهم ارد ا ل أ ق ص ى إ ل ى أ ي د ي المسلمين اللهم ارد ا ل أ ق ص ى إ ل ى أ ي د ي المسلمين انك مولانا بكل جميع كفيل أ ن ت حسبنا ونعم الوكيل أ ب د الله ا هذا وكان مخطابا خ ذ و ا م ا جاء ف ي ه م س ؤ ل ن ب ي م ح م د ؤ و ل م س ؤ ل ي ه م و ل ي و ل ي ه م ل ي ه م ا د و ن ه ب س ؤ و ل ي ه م س و ل ي ه م س و ل ي مسؤوليه م س ل ي م د ا ل ل ه م س و ل س م س ؤ ل ل ه م س و ل س م س ؤ ل م س ؤ و ل ه